الله أ س أ ل أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م تقواه في السر والعلم إ خ و ا ن ي معشر المسلمين منذ شهرين ب ا ل تكلمت ح د د ي ت في هذا المكان عن معلم من ع ا ل م ا ل ت ر ب ي ة وكان بعنوان الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة وتكلمنا عن ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة التي توجب على المسلم أ ن يتربى على هذا المعلم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة وبعد ذلك ذكرنا بعض ا ل أ م ث ل ة التي تدل على أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كانوا على ا ل ق م ة في الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين في الشهر الذي يليه تكلمت عن مبحث متعلق بهذا ا ل م ع ل م وكان بعنوان من لوازم الشعور بالمسؤوليه ي ة بمعنى إ بمعنى أ ن ه يجب علينا جميعا معشر المسلمين أ ن نتربى على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين طيب لو أ ن شخصا تربى على هذا المعنى أ و ادعى أ ن ه مترب على هذا المعنى ما الذي يترتب على هذه ا ل ت ر ب ي ة وما الذي يترتب على هذا الادعاء تكلمنا أ و ل شيء عن واجب المسلم تجاه المنكرات اب هذا الذي تربى على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة لا بد أ ن يظهر منه أ ث ر عند ر ؤ ي ة المنكرات وكيف يتعامل معها ف إ ذ ا ر أ ى المنكرات ولم يتعامل معها كما أ م ر الشرع وبعد ذلك ادعى أ ن ه مترب على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة فهو كاذب في دعواه يبقى من لوازم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين أ ن يفعل المسلم اللوازم ا ل م ت ر ت ب ة على ذلك فلا يليق أ ب د ا ب ر ج ل يشعر بمسؤوليه ع ظ ي م ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين ويرى المنكرات ويشارك ويرى ا ل ب د ع ة ويجالس ويرى أ ه ل الفسق والفجور ويبش في وجوههم ويتبسط معهم في الكلام هذا يتنافى تمام ا ل م ن ا ف ا مع الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة يبقى ا ل أ م ر ا ل أ و ل من لوازم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة ولمن تربى عليها أ ن يتعامل مع المنكرات كما أ م ر ت ا ل ش ر ي ع ة الغراء ف إ ذ ا غير وبدل فعلى قدر التغيير والتبديل يكون الخلل في تربيته على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين اليوم إ ن شاء الله سنتكلم عن لازم آ خ ر من لوازم الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة تجاه ا ل إ س ل ا م والمسلمين وهو م ر ا ع ا ة حقوق ا ل أ خ و ة ا ل إ إ ي ي بينك وبين م ا ن ة خ و ا ن ك ا ل م م م س ل ي ن ر ا ع ا الأخوة ا ة حقوق ل إ ي م ا ن ي ة بينك وبين إ خ و ا ن ك المسلمين قبل الشروع في المقصود أ ر ي د أ ن أ و ض ح طريقا سنسير فيه حتى لا يشكل ا ل أ م ر على بعض إ خ و ا ن ن ا خ ا ص ة وبفضل الله عز وجل نحن أ ص ح ا ب منهج أ ع ا ن ن ا الله و ن س أ ل ه الديموم ة على الثبات على الحق الصريح من الكتاب و ا ل س ن ة وهو بفضل الله أ و ل ا و آ خ ر ا ليس لنا فيه أ ي دخل قط فخشيه أ ن يفهم البعض أ ن ن ا نحيد عن منهجنا أ و أ ن ن ا نغير أ و نبدل أ ر ى أ ن أ و ض ح ا ل أ م ر قبل الشروع في المقصود أ ن ا أ ق و ل ا ي مراعاه حقوق ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة بينك وبين إ خ و ا ن ك المسلمين إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين في صحيح مسلم من حديث أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا و أ ك ل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذ م ة الله و ذ م ة رسوله فلا تغفر الله في ذمته واستقبل قبلتنا و أ ك ل ذبيحتنا دمان فذلك المسلم الذي له ذ م ة الله و ذ م ة رسوله فلا تغفر الله في ذ م ة د ه كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الذي قال هذا الكلام هو الذي قال الكلام ا ل آ ت فعند الترمذي ورواه أ ح م د وسنده صحيح نص على ذلك ا ل أ ل ب ا ن في صحيح الجامع من حديث ابي الحارث ا ل أ ش ع ر ي أ ن ه قال سمعت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يقول من ادعى بدعوى الجاهليه فهو من جثي جهنم أ ي من ح ج ا ر ة جهنم من ادعى ب د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة فهو من جثي جهنم أ و من جثى جهنم فقام رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان إ ن صلى ص و م قال و إ صلى وصام فادعوا, فادعوا ب د ع و ة المسلمين التي سماكم الله عباد الله المسلمين المؤمنين أ من ادعى ل بدعوى الجاهليه فهو من جثا ل ل ا ه ي من دهنم الله الله وثبت أ ي ض ا عند الترمذي و أ ح م د بسند حسن من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال إ ن الله عز وجل قد أ ذ ه ب عنكم ع ب ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة وفخرها ب ا ل أ ح س ا ب الناس ل آ د م وادم من تراب طيب ماذا نعني بذلك أ ع ن ي بذلك حينما أ ق و ل م ر ا ع ا ة حقوق ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة بينك وبين إ خ و ا ن ك أ ع م ل ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة من المسلمين المؤمنين أ ص ح ا ب ا ل ع ق ي د ة الحقه اصحاب ا ل ا س ت ق ا م ة أ ص ح ا ب الصلاه عدم التردد والتهوك أ ص ح ا ب المنهج الصحيح أ م ا هذا الذين يدعون ب د ع و ة ج ا ه ل ي ة ويفخرون بها ويرفعونها ويجعلونها شعارا في كل مكان وفي كل زمان هؤلاء لا يدخلون لنا في حسابات ولا نعنيهم لا من قليل ولا من بعيد ط ي ب أ ف ه م من ذلك أ ن هؤلاء القوم كفروا وخرجوا عن المله حاشا و ك ل ما نقول ذلك ولا نعتقد وما قلناه و إ ن شاء الله لن نقول ولا ن ك ف ر إ ل ا من كفره ربنا عز وجل وكفره نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و أ ج م ع ت ا ل أ م ة على كفره وحاشا النحيد عن هذا المنهج ولكن هناك أ خ و ا م أ ه ل ر د ع ة أ ه ل تفرق أ ه ل تحزب صبوا على البلاد الضمار والخراب فهؤلاء ليس لهم منا إ ل ا كل هجران وكل مقت على قدر ما فيهم من زيغان وبعد عن ش ر ي ع ة ربنا الرحمن طيب من ادعى ب د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة فهو من جثي جهنم أ و من جثى جهنم ما المراد ب د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة ل أ ن الكلام مازال فيه شيء من عدم ا ل إ ي ض ا ح ما المعني ب د ع و ة ج ا ه ل ي ة انتبهوا إ خ و ا ن ي واسمعوا لهذه ا ل و ا ق ع ة و أ ر ى أ م ا م ي إ ن شاء الله عز وجل والله حسيبكم أ ر ى أ ر ب ا ب عقول و أ ه ل فطنه و أ ه ل ك ي ا س ة سيستطيعون أ ن يصلوا إ ل ى ما أ ر ي د دون التصريح بالكلام في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم في غزاه ووقع في غير الصحيحين أ ن ه ا كانت في غ ز و ة المريسيع يقول جابر فكسع رجل من المهاجرين رجلا من ا ل أ ن ص ا ر ك س ع والكسع هو ا ل ض ر في م ؤ خ ر ة الرجل بالقدم أ و باليد فكسع رجل من المهاجرين رجلا من ا ل أ ن ص ا ر فلما كسعه غضب المهاجري وصاح ب أ ع ل ى صوته وقال يا للمهاجرين ثم صاح ا ل أ ن ص ا ر ي وقال يا, من الذي سمع الكلام؟ من الذي سمع صياح يا للمهاجرين ومن الذي سمع صياح ا ل أ ن ص ا ر يال ا ل أ ن ص ا ر النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمتين اللتين خرجتا من فم الصحابيين م ه ا د ر ي و أ ن ص ر ي فلما سمع ا ل ك ل م ة قال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما بال د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن ا بين اظهركم انتبهوا يعني المهاجري لما قال يا, لما قال يا للانصار م ي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بانو دعوها ة ا ا ل ج ل ي ة و أ ن بين أظهركم دعوها ف إ ن ه ا منتنه فقالوا يا رسول الله كسعم رجل من المهاجرين رجلا من ا ل أ ن ص ا ر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن قال ا ل أ و ل ى قال أ ب ي د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن ا بين أ ظ ه ر ك م دعوها ف إ ن ه ا منتنه معشر المسلمين أ ي ن ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ي ن دعواها في قول المهاجري المهاجرين يا للمهاجرين وفي قول ا ل أ ن ص ا ر يا ي ل ل أ ن ص ا ر الجواب هذا أ ر ا د أ ن يفرق بين ا ل ا م ة ولكن باسم الدين هنا الخطوره、بقى. قطع ا ل أ م ة ومزقها إ ر ب ا إ ر ب ا وقطع د اوصالها وفتت من عضدها ولكن باسم الدين د ع و ة جاهليه لذلك قال العلماء استخدام ا ل أ س م ا ء ا ل ص ا ل ح ة بغرض تفرق ا ل أ م ة فهو من د ع و ة ج ا ه ل ي ه انتبه ف إ ن قال قائل هم استخدموا ا ل أ س م ا ء ا ل ص ا ل ح ة الشعرات ا البراقه ولم يكن في خلدهم ولا في نياتهم أ ن يفرقوا ا ل أ م ة فهل شملتهم د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة الجواب نعم كيف وهم لم يريدوا ننظر إ ل ى ث م ر ة دعواهم فلما قالوا يا للمهاجرين وقالوا يا ل ل أ ب ص ا ر ترتب على ذلك تفرق وتمزق فلما رفعوا الشعرات ا ل ب ر ا ق ة وتمسحوا ب ش ر ي ع ة الله الغراء ولبسوا ع ب ا ء ة الدين وهم منها ب ر ا ء ترتب على ذلك تفرق وتمزق وتدابر و ن ف ر ة في القلوب ومن قال غير ذلك ينبغي أ ن يراجع النظر في ثوابت عقله دعوة دعوة وأنا جاهلية جاهلية أظهركم أبي بين دعوها ف إ ن ه ا منكنه طيب في الموقف ده أ ي موقف المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ي ما الذي ينبغي أ ن يقال حتى لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ب ي دعوى ا ل ج ه ر ي نعم كان الواجب على المهاجري حينما كسعه ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن يصيح ب أ ع ل ى صوته يا معشر المسلمين هو الحق أ م ا أ ن تقول ي ل المهاجرين ا تبو الانصار من هم الانصار وكان واجب على الانصاري أ ن يقول يا معشر المسلمين فلما قال الرجلان وقدر الله عز وجل أ ن يحدث هذا حتى نتعلم ونطعز ونعتبر ط ز و ن ع ولنغتر ا بالاسماء ا ل ب ر ا ق ة وبالاسماء التي تنتمي إ ل ى ا ل ش ر ي ع ة من ن ا ح ي ة المظهر ونكن على حذر ب أ ن كل د ع و ة وكل تحزب وكل ادعاء يؤدي إ ل ى تفرق ا ل أ م ة وتمزقها وتحزبها هذا من د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة فمثل هؤلاء الصنف بعيدي ن كل البعد هذا الذي أ ع ن ي ه قبل أ ن أ ش ر ع في الموضوع و أ د ل ا ل بعد ي ن ل و آ ت ي بنماذج وقصص تبين لك أ ن ك تربيت على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة يجب عليك أ ن تراعي حقوق ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة بينك وبين إ خ و ا ن ك ما الذي نعنيه على المنهب الصحيح على الكتاب و ا ل س ن ة أ ه ل ا ل ا س ت ق ا م ة أ ه ل الثبات لهم عليك حقوق اسمعوا إ خ و ا ن ي حتى تعلموا ما يدور حولكم وهذا هو الذي أ ر ي د ه منذ أ ن أ ت ي ت إ ل ى هذا المسجد وغيره و ع ط ي ك الحقائق لترى ما يدور حولك وبما أ ع ط ا ك ربك من علم شرعي ومن ع ق د راجح صريح تستطيع أ ن تميز بين الغث وبين السمين عند ا ل إ م ا م أ ح م د بسند صحيح أ ن أ ب ي بن كعب سمع رجلا يتعزى بعزاء ا ل ج ا ه ل ي ة عرفناها بقى خلاص بقت ى و ض ح واحد تعزى بعزاء ا ل ج ا ه ل ي ة يعني ا ف ت خ ر بغير ا ل إ س ل ا م وادعى ب د ع و ة ف ر خ ا ل أ م ة ولو كان باسم الدين أ ب ي بن كعب سمعو يتعزى بعزاء الجاهليه ف أ ب ي بن كعب ده صحابي علي ا القدر الله عز وجل ذكر اسمه عشان بس تعرف قدره و اد ي ه ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ ص و ر ة ا ل ب ي ن ة على أ ب ي بن كعب فقال أ ب ي ن للنبي صلى الله عليه وسلم أ و سماني ربي قال نعم يا أ ب ي فبكى من ش د ة الفرح هذا العبد الصالح اللي ربنا عز وجل ذكر اسمه في ا ل ب ل ا ا ل أ ع ل ى سمع رجلا يتعزى بعزاء ا ل ج ا ه ل ي ن قال له أ ب ي بن كعب اعض ا تخيل غ ل ض ذكر ابيك ف ا ل ج م ا ع ة اللي حواليه استنكروا وقالوا يا ابي ما عهدناك فاحشا مش انت اللي ط ل ع فيه فقال لهم أ م ا والله لقد علمت أ ن ك م ستستنكرون ما أ ق و ل وما كان لي أ ن أ ق و ل مثل هذا الكلام إ ل ا أ ن ن ي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء ج ا ه ل ي ه ف أ ع ض و ه بهدي ابيه ولا تكنوه هذا الشرع رجل يفتخر بدعوى ج ا ه ل ي ه ويتعزى بعزاء ج ا ه ل ي ه أ ي بغير ا ل ش ر ي ع ة ويدعو باسم الدين ليفرق ا ل أ م ة الرد عليه ما سمعناه أ ع ض ذكر أ ب ي ك ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة ما جاءت إ ل ا لجمع شمل ا ل أ م ة و د ع ل ه ا على قلب رجل واحد أ م ا أ ن م ا د ع و ة تدعو إ ل ى التفرق والتحزب وتقطع ا ل ا ل أ و ص ا ل بين الرجل و أ ب ي ه وبين الزوز وزوجه هذا الذي كان عليه أ ه ل ا ل ش ا ه ل ي ن اخواني معشر المسلمين يقول عز وجل وقوله الحق هو سماكم المسلمين من قبل هذا هو اسمنا الذي لا نحيد عنه قيد الملا فمن أ ر ا د أ ن يفرق ا ل ا م ة إ ل ى دعاوى و إ ل ى فرق و إ ل ى أ ح ز ا ب فالويل له إ ن لم يتب ويرجع إ ل ى ربه عز وجل اخواني معشر المسلمين تربى ا ل إ ن س ا ن منا على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة فلا بد أ ن يراعي حقوق ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة بينه وبين أ خ ي ه بمعنى قبل ذكر أ م ث ل ة هذا أ خ و ك صاحب ا ل م ن ه ج الصحيح وهو من أ ه ل ا ل غ ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة لا بد أ ن تغض الطرف عنها ث و ا ت ه لزاما قصر فيك ر أ ي ت منه فعل ما تنبغي أ س م ع ك ك ل م ة أ غ ض ب ت وهو صاحب منهج وصاحب ع ق ي د ة وصاحب سلام الشرع أ ل ز م ك أ ن تغض الطرف عنه إ ن لم تفعل عذرا أ س ت ب ي ح ك ما تربيت على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة أ ي ض ا ينبغي عليك النصح له ولا تتركه لشياطين ا ل إ ن س والجن مهما صدر منه من كلام الفرق اصبر علي ه و إ ي ا ك أ ن تهمله حتى لا تتلقفه ا ل أ ي د ا ل خ ب ي ث ة وينحرف كما انحرف معشر المسلمين اسمعوا لهذه ا ل و ا ق ع ة وهي ص ح ي ح ة السند إ ل ى قائلها و إ ن دلت على شيء تدل على ما نحن بصدد م ر ا ع ا ة حقوق ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة بينك وبين أ خ ي ك صاحب المنهج الحق ا ل ق ص ة رواها ا ل إ م ا م البيهقي في السنن الكبرى وسندها صحيح من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر عن, عبد الله بن عمر, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا وعن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن يقول عمر لما ا ت ع د ت على ا ل ه ج ر ة أ ن ا وعياش ا بن أ ب ي ر ب ي ع ة و هشام ا بن العاصي بن وائل السهمي اتفقوا الثلاثه على ا ل ه ج ر ة أ س ل م و ا في م ك ة وكتبوا إ س ل ا م ه م فلما أ ذ ن للنبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ه ج ر ة أ ذ ن ل ل ص ح ا ب ة فخرجوا أ ر س ا ل ا أ ر س ا ل ا من ج م ل ة من أ ر ا د أ ن يخرج عمر بن الخطاب اتفق مع عياش بن أ ب ي ر ب ي ع ة ومع هشام بن العاص بن وائل السهمي هل اتفق إحنا الثلاث و ا عليه ى إ قالوا موعدنا غدا صباحا بليل عند أ ض ا د بني غفار ف أ ي ن ا ي أ ت ي وصاحبه و ا ل آ خ ر تخلف فليعلموا انه قد حبس ف ي ن ض ي صاحبه ا الصبحية هنيف طيب لو ا ت ن ي ن ج و ه م والثالث ما جاش خرص يبقى معناها ه ل ه حبسوه ل ل ا ت ن ي ن التانيين يمشوا على ا ل م د ي ن ة وقد كان يقول عمر بن الخطاب فخرجت عند المكان المتفق عليه فاذا بعياش ا بن ابي ر ب ي ع قد اتى فانتظرن ا هشاما الى الوقت المحدد فعلمن ل م يأتي ف ان اهله حبسوه وفتنوه فمضيت أ ن ا وعياش بن أ ب ي ر ب ي ع ة حتى وصلنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة يقول عمر فنزلنا في ديار بني عمرو بن عوف في قباء وجلس عمر وعياش وقبلهم كثير من ا ل ص ح ا ب ة وبعدهم كثير يقول عمر فبينما نحن جلوس إ ذ ا ب أ ب ي جهل بن هشام والحارث بن هشام صدى ما علينا المدينه أ ب و جهل بن هشام معروف والحارث بن هشام مثله في هذا الوقت أ ب و جهل والحارث كانوا ولد عم عياش بن ابي ربيعه و ا ل ث ل ا ث ة أ م ه م ا م ر أ ة و ا ح د ة فدخلوا وقالوا يا ع ي ش إ ن أ م ك علمت بخروجك و أ ق س م ت باللات و ا ل ع ز ة الا تنتشط ولا تغتسل ولا تستظل من حر الشمس حتى ترجع إ ل ي ه انتبهوا يا أ ص ح ا ب المنهب الصحيح افطنوا وانتبهوا يقول عمر فرق عياش إ ل ى أ م ه هنا بقى حقوق ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة بينك وبين أ خ ي ه صاحب المنهج أ ي نهيه يا من تربيت على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة لذلك ح د ي ث ا ل صلى ن ب ي الاسلام ل عليه وسلم ه بدأ ل إ غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء اخي المسلم أ ن ت و أ خ و ك صاحب المنهج في زمن غ ر ب ة فلابد أ ن نتماسك برباط قوي حتى تهون علينا ا ل غ ر ب ة و ل ا ن ت أ ث ر ب أ ه ل التردد و أ ه ل الشك والارتياب عمر رضي الله عنه حس ك ذ ان إ عياش رق ل أ م ه بدا يتكلم فقال له عمر يا عياش اسمع لو اذى القمل ر أ س أ م ك ل ا ن ت ش ف ت ولو اذاها الجرب لاغتسلت ولو أ ذ ا ه ا حر الشمس لاستظلت يا عياش إ ن القوم يريد أ ن يفتنوك انتبهوا ل أ ن القوم شعروا بالخزي والخذلان في كل اتجاه ما حصلوا شيئا من شيء لا دنيا ولا دين فارادوا أ ن يعودوا وعودهم مشكوك فيه فاحذر وانتبه يا عياش إ ن القوم يريد أ ن يفتنوك فافتن وانتبه فقال عياش لعمر أ م ي يا عمر فاعاد عمر عليه الكلام ما ه و كلام منطقي هي مش هتسرح شعرها تم له ا ل أ م لكلها هتسرح غصبا عنه وكذلك لو الجرب اشتد عليها من عدم الاغتسال هتغتسل ولو أ ذ ا حمر الشمس ستستظل رغم انفه ولكن هي م س أ ل ة ضغوط واسترقاق للقلب لا صاحب المنهج تيس ف ا ط ر فلما أ ع ا د عمر على عياش الكلام قال له عياش خلاص يا عمر أ ن ا معك أ ن ا مصدق كلامك ولكن في إ ش ك ا ل ت ا ن قال ما ا هو ق لي ل مال كثير في م ك ة س أ ذ ه ب و آ ت ي به أ م ا أ ن ا مش بتاع الكلام ده أ ن ا ثبت معك على المنك فقال له م عمر عمر فاهم ومتربي وعرف إ ي ه اللي بيحاك حول عياش قال يا, عو... قال يا عياش قد علمت أ ن ت وعلمت قريش أ ن ن ي من أ ك ث ر ه ا مالا لك نصف مالي ولا تذهب شوف ا ل ت س ل ف عياش قال له اسمع ي عمر أ ن ا هروح هروح ه ذ ه ب ا ذ ب هل يا ترى حق ا ل أ خ و ة وقف لا أ ص ت ص ا ح ب م ن ه ج معاك الرجل مستقيم معاك ولكن في وسط الطريق تلقفته أ ي د الخبثاء و ش ي ط ي ن ا ل إ ن س ف ب د أ و ا نخوره في عظامه اين ا ن من أ خ ي ه قبل أ ن يضيع ونحن في أ م س ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل ط ر ا ب الذي ي ط ع ه بقدمه فلما علم عمر أ ن عياش أ ص ر على الرجوع إ ل ى م ك ة قال له طيب اسمع يا عياش خذ ناقتي هذه معك. فهي ن ا ق ة ذلول ن ب ي ب ة إ ن رابك شيء من القوم فالحق عليها إ ل ي ن ا قال له ماشي شوف الحقوق وشوف مد يد العون وانظر إ ل ى النصح فعاش ي ابن ابي ر ب ي ع ة خد الناقة وركب و ابو جهل ا بن هشام ركب الجبل بتاعه والحارث هشام ركب الجمل ومشوا ا ا ابن ا ل ح ر ث ه ش ركب الجبل و م ا ل ث ل ا ث ة من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ش و في و ا اللحظ وسط الطريق قام الحارث ا بن هشام يكلم به عياش ابن ابي ر ب ي ع ة وقال له يا ابن أ م ي إ ن بعيري هذا استغلظ علي فهلا حملتني خلفك على ناقتك ِ الذلول النجيبه قال له البعيد بتاعي هد ح ي ن م ع و ن ش عارف اركب عليه ما ت خ د ن ي وراك وقالوا إيه؟ يا ابن أ م ي فقال له عياش بن أ ب ي ر ب ي ع ة أ ف ع ل يا ابن أ م ي قال له طب خلاص نخغ النقبه ا ة ا وراك إزاي ي نستريح خ الغناقة ن شويه ونعمل ع م ل ي ة ذ ي فقام عياش و أ ن ا خ الناقه فلما أ ن ا خ ه ا وهو يعقلها هزم عليه الاثنان وقيدوه وحملوه على الناقه ك أ ن ه حمل و ر ح و ا على مكه اوجعوه ضربا وصاحوا وقالوا يا معشر قريش هكذا فعلنا بسفيهنا فافعلوا بسفهائكم الخبر الخطاب سلمين لعمر بن الخطأ يقول بن عمر هو فاعتران من الكرب والغم ما لا يعلم الا الله لم اصل أ خ و ئ ع طب هو احنا كاب ن ما هو اللي جنى ب ر ض و ما س ب و ش يقول عمر فلما ذهب عياش فتنوه ف ا ف ت ت يعني هددوه و أ و ج ع و ه ضربا رجع لمكان عليه يقول عمر فقلنا نقول ما ل م ف ت ت توبه قوم عرفوا الله عز وجل ثم تركوه إ ل ى الكفر ليس لهم ت و ب ة ولا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا يقول عمر بن الخطاب وبينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة إ ذ أ ن ز ل الله عز وجل آ ي ة من ا ل ق ر آ ن وهي قل يا عبادي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 قل يا عبادي الذين أ ص ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر ا ل ز ن و ب جميعا يقول عمر ف ق ر أ ت ه ا ووعيتها وعلمت أ ن ه ا نزلت فيمن فتن فافتتن ا ل ت و ب ة م ف ت و ح ة وله أ ن يرجع يقول عمر شباح حق الاخوه فين؟ فكتبتها في ص ح ي ف ة و أ ر س ل ت ه ا إ ل ى عياش في ا ل م د ي في م ك ة لم ا ما هو اخ وما أ ع ل م عنه إ ل ا الخير ولكن ل ز ل ة و ل ش ه و ة انجرفت ق د م وسقط بس ن خد بالك هو أ ص ل م ع ا ه في ب د ا ي ة ا ل م ح ن ة على ا ل ج ا د أ م ا د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة أ م ا أ ه ل التردد والتهوك والشك ه ؤ لا ء لا يخطروا لنا على بالي ق و ل عمر بن الخطاب فلما أ ر س ل ت ه ا إ ل ى عياش بن أ ب ي ر ب ي ع ق ر أ ه ا يقول عياش فلما جاءتني ا ل ص ح ي ف ة ب د أ ت أ ط ا ل ع ه ا و أ ص و ب فيها وذهبت إ ل ى ذي ط و مكان خالي و أ ق ر أ ولا أ ف ه م ولا أ د ر ي لماذا أ ر س ل لي عمر هذه الصحيفه عالف ح يقول رضي الله عنه أ ر ض ا ه فقلت اللهم فهمنيها اللهم علمنيها يقول ف ق ر أ ت ه ا فعلمت أ ن ه ا نزلت فينا من افتتن ف ا ف ت ت يقول فركبت ناقتي وذهبت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم و آ م ن ت و أ س ل م ت يقول أ ه ل السير والمغازي فحسن إ س ل ا م عياش بن أ ب ي ر ب ي ع ة حتى قتل شهيدا في أ ج ن ا دين في خلافه ة أبي بكر الصديق ت ابي مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية الأخوة حقوق فيما ن ن ن ا لذلك يقول ب ي عليه وسلم والحديث ن ا الله صلى وسلم ر و الصديق ه ا إ م م ا البخاري في ح ح ي رواية التميم من ا ل ا ر ا الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثة مرات الدين النصيحة ل صلى عليه وسلم يقول ت م ي ن فقلنا يا رسول الله لمن قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم النصح تنصح و ت ع ي د النصح بس لمن لصاحب المنهج الصحيح لذلك إ خ و ا ن ي من باب الدلاله على الخير و أ ظ ن أ ن هذا ما ي خ ف على أ ح د هناك فرق بين شخص م ب ت د ئ ا م ت ل أ قلبه ب ا ل ب د ع ة و ب د أ يدعو لها وينافع عنها ويضلل من خالفه وبين شخص مشكل عليه ا ل أ م ر ولم يستبد له وجه الصواب ويريد أ ن يعرف الحق ا ل أ و ل مبتدع ض ل مضل لا يحل لك الجلوس معه قط ولا ا ل م ن ا ق ش ة و إ ن ادعى أ ن ه يريد الخير أ م ا الثاني فعلى ا ل ر أ س والعين نسمعه ا ل أ د ل ة ونسمعه ا ل إ ج م ا ع ا ت ف إ ن استناب فلله الحمد والا يلحق ب ا ل أ و ل أ ض ر ب لكم مثالا على ص ح ة ما أ ق و ل أ ن ت رايد ا ع د ف ي بيتك فالان دخل عليك واحد قال لك لو سمحت عم الشيخ أ ن ا اتناقش معك في موضوع ف أ ن ت قلت له أ ي موضوع تريد قال لك والله أ ن ا معايا بحثا من سبعين ص ف ح ة وجدت لك أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة انتبه على أ ن ه لا يوجد قط ما يسمى بعذاب القبر والأدلة بتاعتها و أ د ل ة من ا ل ق ر آ ن و م ن ا ل س ن ة و م ن ك ل ا م ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل ا ي م ك ل ه ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر بطلوا ض ح ك على الناس السؤال بقى ما هو ردك وما الواجب الشرعي عليك خد بالك جاي ب يقول لك ايه ج انا ي يقول ب لك أ معايا أ د ل ة ونصوص ما فيش عذاب قبر وهذا الذي أ ع ت ق د ه اتركه العبث في عقول الناس الرجل دا ه أ خ و ن ا باتفاق ا ل أ ئ م ة الكبار كافر خارج عن المله من أ ن ك ر عذاب القبر ك ل ي ة كافر خارج عن المله أ م ا من قال أ ن عذاب القبر على الروح دون الجسد ده مبتدع ضال يبقى اللي زي ده اللي واجب الشرع عليك إ ي ه د ا ن ه ر م ه كل انت في ق م ة ا ل أ د ب والاحترام وليس لك نظير في أ خ ل ا ق ك ا ل ط ي ب ة تشيله ترميه بر بيتك أ م ا إ ن كنت غير ذلك افعل فيه ما تريد ت ب ق ى ل ض و ا ب ة ا ل ش ر ي ع ة و أ ص و ل ه ا ولا ضربت عذاب القبر من باب المثال و إ ل ا أ ي أ م و ر في ا ل ع ق ي د ة ش أ ن ه ا ش أ ن عذاب القبر من أ و ل ا ل إ ي م ا ن بالله حتى ن ه ا ي ة ا ل أ م ر السمع والطاعه لاولي ا ل أ م ر كل ه ا في م ر ت ب ة و ا ح د ة ليس هناك أ د ل وليس هناك عقل م ر ت ب ة و ا ح د ة من خلالها نحكم على الشخوص طيب واحد ت اخر قال لك والله يا سيدنا أ ن ا مؤمن بعذاب القبر ولعقدتي و ب ر ت ع ش من عذاب القبر و ب د ع و الله أ ن ينديني من إ ي ا ه ولكن طرحت علي ش ب ه من يومين أ ر ي د أ ن تزيلها عني اه يقول تعالى على ادمغنا انت راي المحترم وكون أ ن ك ت ُ ر ض عليك الشبهه وما تغيرت وتريد أ ن تزيلها على العين و ا ل ر أ س ما هي ا ل ش ب ه ة قال نمر على القبور تلو القبور ما سمعنا بعذاب وما سمعنا بصيحات ولا ب ت أ و ه ا ت وفتحنا القبر بعد ساعتين ف إ ذ ا ب ا ل ج ث ة كما هي نقول بس ركز قال ربنا عز وجل في ا ل ق ر آ ن وبينهما برزخ إ ل ى يوم يبعثون اسمها ح ي ا ة ب ر ز خ ي ة مقيوس ا ل ح ي ا ة ا ل ب ر ز خ ي ة ليست كمقاييس الدنيا وعذاب القبر لا يدركه العقل ح ق ي ق ة ونبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم دعا ربه عز وجل وقضى ربنا قضاء أ ز ل ي ا أ ل ا يسمع أ ح د من الثقلين شيئا من عذاب القبر ي قوله خلاص جزاك الله خ ي ر جليت عني الشبهه ورجع إ ل ى م كان علي هو الذي ن أن ا أ ر ي د أ ن أ ن ب ه ك م إ ل ي حتى لا تضيعوا اوقاتكم س د ا ولا يتلاعب بكم أ ه ل ا ل ب د ع ة ل إ ض ا ع ة الوقت و ع ر ق ل ة م س ي ر ة العمل الدعوي ل أ ه ل الحق يبقى حينما أ ت ك ل م عن م ر ا ع ا ة حقوق ا ل أ خ و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة أ ع ن ي بذلك ط ا ئ ف ة م ع ي ن ة من أ ه ل الصلاح والتقى أ ه ل الثبات أ ه ل الاستقامه غض ا ل ط ر ف عنهم انصحوا و إ ي ا ك أ ن تتركه ل ق م ة س ا ئ غ ة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 و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أ ج م ع ي ن ورازقهم فما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يبقى الحق ا ل أ و ل ا ن ي من ل و ا ز ن ا ل ت ر ب ي ة على الشعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة ودائما أ ن ا ب أ ه م س في أ ذ ن إ خ و ا ن ن ا حاول تراقب نفسك في ا ل ت ر ب ي ة على معالم ا ل ش ج ا ع م ه م ة بحيث نقدر فعلا نصنع شيئا لديننا ونثبت على الحق حتى نلقى الله راجع نفسك كده وانظر لما نقول ثبت على الحق لما نقول ش ج ا ع ة لما نقول إ خ ل ا ص لما نقول سمح و ط ا ع ة لما نقول شعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة انظر ف إ ن كنت متربيا على ذلك فاحمد الله و س ل و الثبات حتى تلقاه و إ ن كان غير ذلك أ و بين بين ف أ ع ت ا ل م ح ا و ل ة و إ ي ا ك والياس ا ل أ م ر الثاني الذي أ ت ن ا و ل ه في هذه ا ل م و ع ظ ة مراعاه ح ق و ة الاخوه الايمانيه هي النصح وعدم تركه ل أ ه ل البدعه الأمر الثاني الستر الثاني إ ذ ا ر أ ي ت منه شيئا لا يليق أ س ط ر الستر عليه لم ا ا ذ الستر ي اقوى أخواني أ علاج ل أ م ر ا ض المجتمع تختفي تحته أ م ر ا ض ا ل أ م ة وهو السبيل الوحيد لعلو حسن الظن بين الناس الستر ت س ط ر عليه و أ ي ض ا هنا ضابط الستر لابد أ ن يوضح ت س ط ر عليه ل أ ن ه غير مجاهر ب م ع ص ي ة غير مجاهر بفسق ولا بفجور ليس بمبتدع ولا داعيا إ ل ى بدعته اه هذا يسطر علي ه و إ ن وجدنا منه ز ل ة وحتما سنجد غض الطرف و إ ي ا ك أ ن يسمع بها أ ح د لم امرنا أ الشرع المطهر بذلك ولكن انتبه ستر على من ليس ب م ج ا ه وليس بمبتدع ولا يفرح بمعصيته التي فعلها ولا يدعو إ ل ى بدعته ولكن مستقيم وفي ف ت ر ة من الفترات اعتراه م ع ط ر البشر وسقط في ه و ة ووقع في ز ل ارتكب ك ب ي ر ة من الكبائر ما الوجه عليك تربيت عشرون مسؤوليه ب ق ى ن ا ر ا ة من؟ أصطر عليه الدليل في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والاخره ومن جملتها النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا و ا س ت أ ذ ن عليه رجل من الناس فقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم اذنوا لهم بئس اخو ا ل ع ش ي ر ة هل يجرؤ مخلوق أ ن يقول أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستر من قال هذا يضرب بالنعل على أ م ر أ س ه ل أ ن لنا به ا ل ا س و ة و ا ل ق د و ة ستر ولكن ا ل م و ت ن ده هذا رجل ي د ا ه ر ب ف س ق ي د ا ه ر بمعصيته وكما قال سلفنا الصالح اذكروا الفاسق والفاجر والمبتدع بما فيه كي يحذره الناس و إ ل ا ما قولك في قول ا ل إ م ا م أ ح م د في الحارث المحاسبي إ ن ه رجل سوء ما قولك في قول يحيى بن معي الف فلان إ ن ه حيوان كذاب طيب انا عندي ستر على ط ا ئ ف ة أ م ا الشراذم أ ه ل البدعه هؤلاء بعيدين عما نريد من س ط ر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وفي روايه عند مسلم ما من عبد يستر عبدا الا ستره الله يوم ا ل ق ي ا م ة يبقى اخوك صاحب المنهج المرضي صدرت منه ع ث ر ة وقع في ز ل ة وقع فيهن غض الطرف واستر وفي نفس الوقت لك أ ن تعاتب ولك أ ن تناصح ولك أ ن تلوم ولكن فيما بينك وبينه أ م ا على ا ل م ل أ لا يا رجل لا بعيد ستصبح أ ن ت وهو ل ق م ة س ا ئ غ ة يتفكه بك أصحاب المنهج ا ل م ع ولكن د كن ى حضر وافطنوا ل ل ل ل ا ا م معشر م م س ي ليس أحد على وجه الخليقة إلا وله أحد وجه هنات وسقطات. ولكن شتان من يفعل الزله و ا ل ه ن ة ويتمنى أ ن تنشق ا ل أ ر ض ولا يراه أ ح د وبين رجل فعل م ع ص ي ة فستره الله ف أ ص ب ح يقول يا فلان فعلت ا ل ب ا ر ح ة كذا وكذا وكذا دق د ق م ا ن ش ح ر م ة هذا لا يستر الذي يدعو إ ل ى ا ل ب د ع ة ليل نهار في كل موطن وفي كل مكان ويصف أ ه ل ا ل س ن ة أ ص ح ا ب المنهب الصحيح بكل نقيصه تلبس بها هذا بعيد عما نريد وعما نتكلم من سطر مسلما سطره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة في كتاب الزهد ل ل إ ي م ا ن و ك ي ع من حديث أ ب ي الشعفاء أ ن ه قال تولى شرحبيل ا بن أ ب ي السنه امره جيش في عهد ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر بن الخطاب شرحبيل هذا كان أ م ي ر الجيش ريح هي ح ا ل فنزل بلد من البلاد شوف و اللي ا حصل فقال للجنود يا معصر الجنود إ ن ك م نزلتم في بلاد فيها نساء وشراب أ ي خمر يعني البلد اللي ا ت م نزلها فيها نساء أي متبرجات م ت ه ت ت ت ك ا م ب ذ ل ة وفيها شراب و إ ح ن ا الكلام دا مخالف عندنا في الشرع طيب ماذا تريد أ ي ه ا ا ل أ م ي ر قال فمن اقترف منكم ذنبا ولا يعلم به أ ح د ف ل ي أ ت ي ن ا حتى نطهره من ذنبه قال له من اختلف منكم ذنبا ولا يعلم به أ ح د ف ل ي أ ت ن ا حتى نطهره القائد وصل لمن؟ لعمر بن الخطاب الكلام مخالف فكتب إ ل ي ه عمر لا أ م لك كيف تعمدوا إ ل ى أ ق و ا م سترهم الله فتكشف ستر الله عليهم إ ي ا ك نعم ومن أ ج ل هذا بارك الله فيكم ا ل أ م و ر و ا ض ح ة في ديارنا ديار مصر و أ ن ا أ ع ر ف أ خ ا ن ا و أ ع ر ف أ خ ا ن ا و أ ع ر ف أ خ ا ن ا أ ص ح ا ب منهج صحيح في م ر ح ل ة أ و في ف ط ر ة زل بعيد عن ا ل إ ع و ل ا ج في المنهج ولكن زل في ك ل م ة زل في فعله بلاش كده خالص له معاملات ش خ ص ي ة مع القوم وخالف فيها الشرع كالناس وهو صاحب منهج ليس بمبتدع ولا داعي إ ل ى ب د ع ة وعلمت بذلك أ س ط ر عليه واذهب إ ل ي ه فازد إ ل ي ه النصر وكن عونا له واياك ان تظهر ما عنده حتى لا تصبح انت وهو لقمه سائغه في السن المبتدعه يطعنون بها في شريعه الاسلام وفي اصحاب المنهج امر اخواني ان نستوعب ما ذكر و ك ل أ م ل في الله أ و ل ا ثم في كل من أ ر ى ان ن ب د أ و ط ب خ هذا الكلام تربينا على ا ل ش ع و ب ا ل م س ؤ و ل ي ة و ا ج ب ن تجاه المنكرات كما ذكرنا في اللقاء الماضي حقوق ا ل أ خ و ة فيما بيننا أ خ و ك أ خ و ك إ ي ا ك أنت أ ل ا تغض الطرف عن هفواتي واياك أ ل ا تزدي له النصح أ غ ل ظ لك القول عبس في وجهك تمعر رفضك قال لك ارجع تحمله فهو أ خ و ه و أ ن ت أ خ و ه وزمن الغربه و الوصف اللازم لكما فلا بد أ ن ترعي هذا فيما بقي لك من ح ي ا ة حتى تؤدي ما عليك وتكون عونا ل إ خ و ا ن ك ع ل ى م ا ه م فيه إ خ و م ن ان يكون المسلمين ه ا ك و ن المسلمين و ان يكون المسلمين هو ان يكون ا ل م س ل م ن هو ان ي ن المسلمين هو ان يكون ا ل م س ل م ي و ان يكون ا ل م س ل ي ن هو ان يكون المسلمين ا ان ي ك و ا ل م س ل ن هو ان يكون المسلمين هو ان يكون ا ل م س م ي ن ا و ث ب ت أ و د ا م ن ا و ان ص ر ن المسلمين هو ان ي و ن المسلمين هو ان ي ك ن ا م س ل م ن هو ان ي و ا ل م س ل ي ه ان يكون المسلمين هو ان يكون ا ل م س ل ي ه ا و م و ل ا ه ا ل ل ه م إ ن ان س أ ل ك و ن ت و د ه إ ل ي ك ونتوسل إ ل ي ك ب أ س م ا ئ ك ا ل ح س ن ة وصفاتك العليا أ ن تقي بلدنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم قنا ل ف ت ن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق ولاه امورنا الى ما تحبه و ت ر ض ا اللهم وفق ل ا ه امورنا ل ى ما تحبه و ت ر ض ا اللهم ر ز ق ه م يا ربنا ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة وجنبهم برحمتك ا ل ب ط ا ن ة ا ل س ي ئ ة واجعلهم عونا ل ل إ س ل ا م وردءا للمسلمين إ ن ك سبحانك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين وأقن الصلاة